والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربك ما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من بارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 فبأي آلاء ربك ما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربك تكذبان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 ناروا ونحاسوا فلا تنتصرون فبأي آل ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كديان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 يكما تكذبان يعرف المجرمون بسيمائهم فيؤخذون بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما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 أُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَاءٍ وَحَامٍ إِسْتَبْرَقَ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ إِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه ماء عينا لنطاء فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه ما فاكهة ونخل ورم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 ما خصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان متنكئين على رفرف في خضر وعبقرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان